بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة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 فإن الجحيم هي المأوى، وأمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مر فِيمَا أَنْتَ مِنْ لِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا